بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقَ وَمَا أَذَرَاكَ مَا الطَّارِقَ النَّجَمُ الثَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِنَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنَّا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 119. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الويدا